119. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 110. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 111. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين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 112. أنا لهم وَقَدْ وقد جاءهم رسول مبين 113. عَنْهُ تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 114. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 115. يوم نبطش 119. ولقد فتنا قَوْمَ قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 110. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين 111. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِفَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا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 فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ 119. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم, وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين 110. إن هؤلاء ليقولون إن إلا وَمَا نَحْنُ موتتنا الأولى 124. فأتوا بآبائنا كُنتُم كنتم صادقين 125. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 126. وما وَمَا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 127. 111. بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 112. إن يوم الفصل يَوْمَ أجمعين 113. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون 114. إلا من رحم الله إنه هو العزيز 111. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 112. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم 113. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم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 122. كذلك وزوجناهم بحور عين فِيهَا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 124. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم 125. فضلا من ربك ما يستغناه برسالك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم mqttqibun